الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده تعالى يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة من حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غيه فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم ودعى بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الإخوة المؤمنون إن الاشتغال بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا ومضارسة تجارة لن تبور وصفقة مضمونة الأرباح والفوائد وقد أكد الحق جل وعلا هذه الحقيقة في صورة فاطر فقال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يعني لن تخسر وكيف لا تكون تلاوة القرآن الكريم تجارة رابحة وصفقة ناجحة وقد جعل الله عز وجل كل حرف منه بعشر حسنات ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بمسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمتالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بمعنى أن الله عز وجل يعطي لمن قرأ لفظ ألف لأميم لا تلاثين حسنة كل حرف بعشر حسنات وكيف لا يكون الاشتغار بالقرآن الكريم تجارة رابحة وصفقة ناجحة وقد جعل الله عز وجل درجات الجنة على قدر آيات القرآن الكريم فمن حفظ آيات القرآن الكريم كلها وجمعها في صدره اعتلى كل درجات الجنة غدا يوم القيامة فقد أخرج أصحاب السنن إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة والقارئ هنا بمعنى الحافظ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقأ أي واصعب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها وما أحسن ما قاله الحافظ أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن في شرح صحيح الإمام البخاري وهو من أحسن الشروح بعد الفتح الباري قال وجاء في الأتر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة فمن استوفى جميع القرآن الكريم استولى يوم القيامة على أقصى درج الجنة في الآخرة فيكون منتهى التواب عند منتهى القراءة منتهى الثواب عند منتهى آخر آخر حزب أو صورة تحفظها على قدر عدد الصور والأحزاب والأجزاء التي تحفظها تكون درجاتك في جنات النعيم وبركة القرآن الكريم لا تتوقف عند صاحبه وهذا من بركات القرآن الكريم بركات القرآن الكريم وخيراته لا تتوقف عند حامله وقارئه بل تتعداه وتتجاوزه إلى اهله واقاربه وابويه خصوصا لو يعلم الأباء لو يعلم الاباء والامهات ما ادخل الله عز وجل لهم من الاجر والثواب عندما يحفظ أبناؤهم كتاب الله عز وجل لرأيتهم يحرصون أشد الحرص على تحفيظ أبنائهم كتاب الله عز وجل أكثر من حرصهم على تحصيل الشهادات والنجاح في الامتحانات وهل مجرا فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عن, عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن الكريم فاستظهره أي عن ظهر قلب وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به إلى الجنة وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت لهم النار وكلمة الأهل في اللغة تصدق على الأقارب عموماً تصدق على الأبوين وعلى الأبناء وعلى الأزواج وعلى الإخوان ولكن أحظى الناس بهذا الفضل والأجر الأبوان نعم أحظى الناس بهذا الفضل والتواب الأبوان لما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الإمام مسلم عن بريدة أذي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه مثل ضوء الشمس وفي رواية أخرى أحسن من هذه ضوءه أحسن من ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا لا تقوم لها الدنيا فيقولان أو لهم الدنيا فيقولان يعني الأبوان بما كسين هذا فيقول الله عز وجل لهما بأخذ ولدكم القرآن بحفظ ولدك بالقرآن هنا نقول للآباء والأمهات لجميع الآباء والأمهات الذين يحرصون أشض الحرص على أن يحصل أبناؤهم على أعلى النقاط في الامتحانات وولوج أعلى التخصصات وتحصيل أعلى الشهادات ويصرفون في سبيل ذلك أموالا طائلا ويبدلون جهودا هائلا يبعثونهم إلى الخارج أحيانا ويسجنون في المدارس الخاصة ويزيدون الساعات الإضافية هذا حسن ولكن للأسف الشديد المؤسف جدا أنهم في المقابل لا يبدلون أدنى جهد في تحفيظ أبنائهم كتاب الله عز وجل لا يفاتحون أبناءهم في سبيل ذلك لا يقدرون كتاب الله حق قدره لا يشجعونهم لا يحفزونهم حتى على حفظ حزب أو حزبين وكل هذا بسبب حب الدنيا والإفراط في حبها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم بل رأينا من يفاخر بابنائه إذا اعتلوا أعلى الوظائف ويسخر من أبناء الآخرين لأنهم لم يزيدوا على أن حافظ القرآن الكريم هذه النماذج موجودة بل رأينا من يقول لابني لا تكن كفلان لم يحفظ إلا القرآن الكريم لكن كن طبيباً كن مهندسا كن دكتوراً في كذا وفي كذا يا ليته قال له كن طبيبا يحفظ القرآن الكريم كن مؤندسا يحفظ القرآن الكريم فتجمع بين الحسنيين ما أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين وأقبح البخلى في منصيغ من طين ما أحسن الدنيا والدين إذا اجتمع لا بارك الله في دنيا بلا دين فقد كان العلماء الصابقون يجمعون بين الأمرين فهذا ابن سينة والفاربي وابن الهيتم والخوارزمي وابن رشد كانوا علماء في الطب في الهندسة في الفيزياء في الفلك في الكيمياء في الرياضياء في الجبه وكانوا بجانب ذلك فقهاء في الشريعة فلم يتعارض هذا وداك أبداً في رأس أحدهم وفي عصر هذا كم من طبيب، كم من مهندس كم من دكتور في الفيزياء والكيمياء وكذا يحفظ كتاب الله عز وجل فيجمع بين شرف الدين والدنيا اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن الكريم كالبيت الخريب مثله مثل البيت المخرب لا يسكنه أحد لا يعمره إلا العقارب والوحوش والحشرات والأدغال وهلو مجرًا ولو كان طبيبًا مهندسًا وزيرًا فهو كالبيت الخريب ما لم يحمل شيئا من كتاب الله عز وجل فينجو بنفسه من ذلك وعصى الله أن ياتيني بهم جميعاً كما قال يعقوب عليه السلام فيأتي بالعلم التجريب والعلم الديني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثنا خرجه الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذبوا أبناءكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن الكريم فإن حملة القرآن الكريم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وفي هذا ترغيب واضح في أن نعلم أبناءنا تلاوة القرآن الكريم وحفظه ومدارسته وأن نغرس حبه وتعظيمه في قلوبهم وأن نعلمهم أن حفظ القرآن الكريم أشرف شيء في هذا الوجود وأن حملة القرآن الكريم إذا عملوا به وعلموا علومه فهم السادة والقادة أبى من أبى وكره من كره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم في كل شيء فقد كان يقدم قراء القرآن الكريم وحفاظه والعلماء به في الدين في إمامة الصلاة فروى الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله وكذلكم كان في المسؤوليات وفي الإمارات الدنيوية يقدموا حملت القرآن الكريم العالمين به والعاملين به فقد أخرج الترمذي وحسنه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا يعني أرسل وفدا فأراد أن يجعل عليهم أميرا في هذا السفر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقرأ كل واحد منهما معه من القرآن الكريم كم تحفظ أنت كم تحفظ أنت كم تحفظ أنت فأتى على رجل من أحدتهم سنا من أصغرهم سنا قال كم تحفظ أنت؟ قال أحفظ كذا وكذا وكذا ومعي سورة البقرة قال معك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني. أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها اقرأوا القرآن وتعلموه فإن مثل القرآن الكريم لمن تعلمه كمثل جراب محشو مسكا يفوح في كل مكان ومن يقرأ القرآن فيرقد وهو في جوفه فيرقد ينام وهو في جوفه كمثل لجراب أوكي على مسك يعني أغلق على مسك الوكاء هو الغلق أوك الثقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوكي على مسك أي نام على مسك وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء هم أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا ويقصد بشبان نفسه لأنه هو كان من أهل مشاورة عمر ولم يدخله, يدخله عمر مع أشياخ بدر وأشرافها إلا لعلمه لعلمه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض الصحابة تضايق من وجوده بينهم وقالوا لنا أبناء مثله ولكن عمر قدمه لعلمه وكان يجلسه مع أشياخ بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من حمل القرآن الكريم حتى في الدفن ففي في غزوة أحد كان يجمع كتور القتل من المسلمين قتل سبعون مسلما فكان يجمع بين الرجلين والثلاثة والأربعة في قبر واحد لكنه قبل أن يدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر قرآنا فإذا أشير له إلى رجل قدمه في الدفن قدم أكثرهم أكتر قرآنا في الدفن حتى في اللحد نعم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده لكن في عصرنا هذا لم يعد لحملة القرآن الكريم وطلابه وطلاب علومه شان أو وزن أو قيمة وغالبا ما يحبسون في المساجد وفي الزوايا وفي المعاهد العتيقة وكانت هذه سياسة المستعمر وورتها أذنابه من بعده تهميش المدارس العتيقه والقرويين وابن يوسف وغيره وتشجيع تعليم الحديث وافراغه من العلوم الأساسية ومنها حفظ كتاب الله عز وجل ففي البدايه كانت طلاب هذه المدارس العتيقه طلاب القرويين وابن يوسف والمدارس في والشمال لا يجدون لا يجدون مستقبلا او آفاقا وينما كان يجد خريج هذه المدارس النظامية الحديثة الآفاق والاندماج بالمجتمع ويحصرون على الشهادات العليا وهكذا مع الزمن فر الناس من هذا التعليم الديني لأنه بلا آفاق بلا مستقبل ليست له حتى شهادات معادلة والله لقد جالسنا علماء فطاحلا يجمعون علوما شتى لا يعترفوا بهم قط بينما يقدم واحد حصل على الدكتوراه في الدراسات السمية أو في الشريعة لسمية على غيره والغريب في الأمر أنك قد تجد هذا الدكتور في الشريعة أو في الدراسات أو لا يحمل في صدره حتى عشرة احزاب صحيحة مع أن القرآن هو منبع العلوم ما هي هذه الشهادات إنها مجرد بحث في علم من العلوم أو في تاريخه عالم من العلوم تحت إشراف لجنة ثم يناقش هذا البحث يجمع من الكتب ويستعان بهذه المعلوميات وتجمع هذه النتف من هنا ومن هناك ثم يناقش البحث وتسلم شهادة الدكتوراه في الدراسات أو في الشريعة هل هذا مع من كانوا يجلسون عن الحصير يبدأون بحمل كتاب الله أولاً وبحفظ الحديث ثانياً وبدراسة الموتون اللغوية ثالثاً ثم يتخص تدريجياً بعد سنوات طويلة وصدق من قال إنهم علماء مبتورون نعم أيها الإخوة المؤمنون لم يعاد لكتاب الله عز وجل ما كان عليه من قبل ما نراه في الواقع أحياناً لا يبشر بخير صلى الله تعالى أن يوفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ناصر المستدعافين وقاسم الجبارين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة وسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفى وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن كتاب الله عز وجل هو مصدر عزة هذه الأمة ومنبع أمجادها وعلى قدر عناية هذه الأمة بكتاب الله عز وجل تكون عناية الله بهذه الأمة على قدر عناية هذه الأمة بكلام الله عز وجل تكون عناية الله بها فقد أخرج الترمذي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس فقيل منهم هم يا رسول الله؟ قال حملة القرآن أهل الله وخاصته وما نراه كما قلنا في الواقع لا يبشر بخير فمن جهة تجد هؤلاء الذين يحملون كتاب الله لا يعطونه حقه من العلم أولا ومن العمل به ثانيا ومن جهة تانية تجد أنه في الوقت الذي تفتح فيه الحانات والكبرهات تغلق فيه دور القرآن أحياناً وفي الوقت الذي تشجع فيه المصابقات الغنائية والرياضية لا تكاد تجد لكتاب الله عز وجل حيزاً في هذه الشاشات المركزية اللهم في بعض القنوات المتخصصة التي لا يشاهدها إلا النادر والمؤمن من الناس غالبا نعم أيها الأخوة المؤمنون أما في التعليم الحديث فمن الابتداء إلى الجامع ليست هناك مساحة لكتاب الله عز وجل إلا صور متناطرة هنا وهناك غالبا ما يحفظها التلميذ في هذا القسم وينساها في العام الآتي وهكذا لم يعد لكتاب الله عز وجل قوة ضاربة كما كان في البداية كان هو المنطلق هو المصدر هو الأساس والقاعدة لكل العلوم نعم أيها الإخوة المؤمنون كما قال عمر رضي الله عنه نعيد ذلك في عصرنا هذا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله ولو يعلم الناس اليوم ما علمه الصحابة في ذلك الوقت من أن الآخرة خير من الأولى وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى وما في هذه الدنيا يزول ويفنى لأقبل على كتاب الله عز وجل ولم تلههم عنه تجارة ولا بيع ولا جاه ولا رياصة ولا مال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة تاسقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لدو الميرات نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أموالنا لذوي الميرات نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها صلى الله تعالى أن يجعلنا من عشاق الآخرة وطلاب لقائه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه اللهم قو إيماننا ونور بصائرنا وأصلح أحوالنا وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وطاهر قلوبنا من حب الدنيا وحب الجاه والرياسة يا أرحم الراحيمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا ونم شاعتنا وطب أسقامنا وأصلح ذات بيننا اللهم أشف مرضى المسلمين وطب أسقام المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في فلسطين في العراق في الشيشان في أفغانستان في كل مكان اللهم كلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا واحد يا قهار يا مارك يا جبار مارك البلاد محمداً السادسة وليعادي المولى الحسن اللهم من الحقاق الحق وإزهاق الباطل وأيد ببطانة صالحة تعينه على خدمة إسلام المسلمين والأمر بالمعروف, والأمر بالمعروف النهي عن المنكر اللهم صلي على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيته كما صليت على الإبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد آمن آمن والحمد لله رب العالمين